129. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم, يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضلة وإن تولوا فإني أخاف عليكم, فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير